بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علمن القرآن علمن القرآن قلق الإنسان قلق الإنسان علمه البيان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تفسر الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبذ الأصفي والريحان. والحبذ الأصفي والريحان. فبأي آل ربك ما تكذبان. فبأي آل ربك ما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج منا وخلق الجان من مارج منا فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء وماتكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان, فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان مرج البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يغيان بينهما برزخ لا يغيان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فبأي آلاء ربك ما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء يربك مات كذبان. فبأي آلاء يربك مات كذبان. وله الجوار المنشأت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشأت في البحر كالأعلام. فبأي اي آلاء ربك ما تكذبان بابي اي آلاء ربك كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفوه لكم أيها الثقلان سنفوه لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون الا بسلطان لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان أي أي آي ربكما تكذبان يُرسلوا عليك ما شوَّظُم من نارٍ ونُحاسٍ فلا تنتصرون. يُرسلوا عليك ما شوَّظُم من نارٍ ونُحاسٍ فلا تنتصرون. فبأي آلٍ ربك مات فبأي آلٍ؟ فإذا فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فاذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأي آلاء فَيَوْمَ <تكذبان> إِذِ الَّا يُسْأَلُ عَنْ ذَمْبِهِ. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يقفون بينها وبين حميم الآن. يقوفون بينها وبين حمي من أن فبأي آلاء يربك ما تكذبان فبأي آلاء يربك ما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلٍ ربك ما تكذبان؟ فبأي آلٍ ربك ما تكذبان؟ ذواتا أثنان ذواتا أثنان فبأي آلٍ ربك تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فيهما فبأي آل ربك ما تكذبان؟ فبأي آل ربك ما تكذبان؟ متكئين على فروش بطائناها من استبرق متكئين على فروش بطائ وجن الجنتين ذان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيه إن قاصرات القرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فيه إن قاصرات القرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلام ما تكذبان؟ فبأي آل ربك تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آل ربكما تكذبان؟ فبأي الجزاء الإحسان إلا الإحسان، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان، ومن دونهما جنتان، ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان فيما عينان ضختان، فبأي آلاء يربك ما تكذبان؟ فبأي آلاء يربك ما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء, تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء كذبان هرم مقصورات في الخيام هرم مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان أي آلاء لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جاءن. لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جاءن. فبأي آلاء ربك ما تكذبان. فبأي آلاء ربك ما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان متكئين على رفرف خضر وعبقرين حسان فبأي آلاء يربك ما تكذبان فبأي آلاء يربك تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام